بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ن صاد الف, صاد ألف صاد كتاب فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين كتاب أنذر إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَكَانَ مِثْلَ قَوْمِهِ أَهْلَكْ لَهَا فَجَاءَ بِسُلَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ كَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَ who oh, no. knows. فلنسألن من الذي نرسل إليهم ولنسألن المُرسلين فلنسألن من الذي نرسل إليهم ولنسألن المُرسلين فلما قصّن عليهم بعلم الرز والمعين الحق فمن تقول موازينه فأناكهم مفيحون فمن تقول لا زين ومن خفت موازينه فأولئك الذين خفروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خفروا وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش وقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون قليلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا فَهَجَدُوا إِلَّا إِلَى إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ثُمَّ قُلْنَا لَهُ هَلْ أَتَّكَذِبُ لِآدَمَ تَسْجُدُ قال ما معك إلا تسجد إلَّا مَرْتُبٌ قَالَ مَا مَعَكَ إلَّا تَسْجُدَ إلَّا مَرْتُبٌ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ مَالٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ قِيدٍ قال أنا غير منه خلقتني من نار وخلقته نوطي قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قال فاهدت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين فما يكون لك لَتَكَبَّرَتْهَا تَخْرُجُ إِنَّ لَكَمِنَا وَاهِرِينَ قَالُوا أَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ من المنذرين قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن أَوَلَنْ يَأْتِينَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِهِمْ أَوْلَىٰ وَلَوْلَا أَنْتُمْ لا تجد أكثرهم شاكرين ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذوما مدحو. من قال خرج منها مذوما مدحو. من لم تبيعك منهم لَأَنَّ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيدْ لَمَلَّدْعَكَ مِنْهُمْ لَأَنَّ لَأَنَّ جَهَنَّمَ لِنِذُرَ الْعَيْنِ وَيَا آدَمُ كن أنت زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا آدم كن أنت زوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُ مَا وَلَّا تَقَرَّبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الْوَالِمِيدِ فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُ مَا وَلَّا تَقَرَّبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الْوَالِمِيدِ فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري ربدي لهما ما وريانهما من سوء فيهما و قال ما نفوا ربك ما ربكما عن هذه الشجرة ربدي لهما ما هوري وقال ما لهاتما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال ما لهاتما ربكما عن أَجَرَاتِ إِلَّا الدُّونَ مَعِينِ أو التَّقُولَ لِمَا الْخَالِدِ وَقَاسِمَهُ مَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ وَقَالَ رَهْمًا فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما ثوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة تَذَكَّرَا فَتَذَكَّرَا لَوْ مَا تَروَاتَا وَطَفِقَا يَخِصَّانِ عَلَيْهِما غَيْرَ مَأْمُونٍ وَلَجَ الْجَنَّةَ وَلَا دَاءَهُما رَبُّهُمَا أنهكما هكهما الشجرة تلقما الشجره واقل الشيطان لكما عدو مبين ولا تذرما ربكما الا ان اذهكما عن الموت قُلْ مَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنْهُ ۖ إِنْ تَبْتَغُوا الْإِحْسَانَ ۖ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْهَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْفَسَادُ ظَاهِرٌ ۖ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ بَدَنَا وَلَنَا غُتَرَ إِنْ تَرْضِ لَنَنْتَصِرَنَّ تَرَحَّمْتَ لَنَدُبَّنَّ لِإِلَى الْخَاطِرِ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ونهبطوا بعضكم لبعض النادو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بَنِي آدَمَ قد أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖۖ آدَمُ قَالَ يَا رَبِّ ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم التور. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا بني آدم لا يفتنن كما أخرج أبايكم من الجل كما أخرج أبايكم من الجنة في الزرعهما لباسهما ليريهما شؤاتهم كما وليكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا لعلم الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قانوا وجبنا عليها أبا وما والله أمرنا بها وإذا فارو فارحه يا قل ان لو لا را نوراً ذا شاء اتسونون على الله ما لا يعلمون ادعوا أنا ربي بالخلق، وأقيم جوهركم عند كل مسجد، وجعله مخلصين له الدين، وأقيم. كما بدأتم تعودون، كما بدأتم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال اتخذوا السياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إنهم اتخذوا السياطين أولياء من يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكروا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يقولوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ان لا يحب المسرفين وَمَن ذِكْرِ رَبِّهِ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتٍ مِّنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفص نبصل الآيات لقوم يعلمون كذلك نبصل الآيات, الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحس ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفاحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق ما ظهر منها وما بطن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 يشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطان ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ لَا حُبَّ لَكَ وَلَا أَنْتَ مُنْتَقِمٌ عَلَيَّ الله مَا لَا تَعْلَمُ ولكل, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ اَجَلُوهُمْ لَا نَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا نَسْتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا نَسْتَأْخِرُونَ وَلَا مُرْسَلُونَ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَا بَنِي آدَمَ إِنَّنِي لَأَخْذٌ لَكُمْ رَسُولًا يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقصون عليكم آياتي فمن اتقى والذين كذبوا بآياتنا واستكبّروا عنها، والذين كذبوا بآياتنا واستكبّروا عنها، واستكبّروا عنها. النار هم فيها أصحاب النار لهم فيها خالدون، وستكبرون عنها إذا أصحاب النار لهم فيها خالدون، فمن أظلم منهم؟ رى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن اترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أولئك يلالهم نطيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أيدما كل تدعون من دون الله حتى وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة لا نكلف نفسا إلا وسعها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم. تعملون وردوا أن تلكم الجنة قويتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاباً أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا جَنَّ دَنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا أَمْ قَضَى حقاً قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بسبيل الله ويبغونها عوزا وهم بالآخرة كافرون وما حجاب وبينهما حجاب وعن الأعراف رجال يعرفون كلن بذمهم. الجنة أن سلام عليكم ونابوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها صرفت أبصارهم في القار أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا من القوم الضالين وإذا صرفت أبصارهم في دارين ونادى اصحاب الاغراف ردا لا يعرفونهم بسمائهم قالوا ونادى كُم رَمِعُكُم وَمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ قَالُوا مَا أَوْنَعُكُمْ جَنبُكُمْ وَمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ فَمَن تُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ آه. قدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قدخلوا الجنة لا بل جنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله ولا فريد قالوا إن الله عرمهما على الجادرين الذين استقذو دينهم له ونعب وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذوا دينهم لهوا وعبوا وهلوتهم الحياة الدنيا بل يوما نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كان نا يجحدون، فاليوم ننساهم كما نزل يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون، ولقد جئناهم بكتاب فَصَلْنَاهُ صلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم ل guidance فصلناه على تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد ذاءت رسل ربنا بالحق يوم يأتي تأويله Terima kasih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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يسكنون، كذلك نصرف الآيات لقوم. قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه نراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلالة ولا حين رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي براية وعلاة من رئة رب العالمين يبلغكم رسالات رب وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم لتالك ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أعجبكم أن ذكر من ربكم هذا رجل منكم قومٌ وليت فقولوا لنكمت حمون ليروا ذراعيها اذا تكور وبل علم ان تكذبوه فانزاهم والذين معه في الفلك تَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا والذين, وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَخْرَجْنَا بِهِ حَبًّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَأَنزَلْنَا إنهم كانوا قوما عمين إنهم كانوا قوماً عمين وإلى عاد أخوهم هدى وإلى عاد أبعاد هدى قال يا قوم اعبدوا لَكَنْتَ تَقُومُونَ أَذْهَبَ وَآتَ تَرْقُومُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِن جئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فإن جن والذين معه برحمه وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فَآمَنُوا دَخَلَ أَهْلُهُمْ صَالِحًا وَإِذَا تَمَرَّدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ من ربكم أرجاء أتكر من ربكم هذه ناقة الله لكم آية هذه ناقة الله لكم آية بذرها في أرض الله فلا يروها وتأكل الجمل أرض الله ولا تمسوها بسوء فيخذكم عذاب أليم ولا تمسروها. السمين لا خلق من عباده وذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض وذكر جاءكم غيرها وأمين بعدها وبواءكم في الأرض وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا وَذَرَى يَرَاكُم فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ الْمُلْكَ وَالْيُسْرَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا فاذكروا على أغمار ولا تعتر في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استدعفوا لمن آمن منهم قالوا إلى الذين الذي استكبروا قريباً إلى الذين استكبروا قريباً أَرَأَنَاهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ, منهم أَتَعْلَمُ مَا أَنَّ رَسُلَنَا مِرْسَلُ مِرْدَبٍ من آمن منهم أتعلمون أنه صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون استكبروا إما بالذي آمنتم به كافرون قال الذين استكبروا وَقَالُوا هَوَّ قَالَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتْمَى بِمَا كَعِبْنَا فَقَالُوا نَهَوَّ قَالَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتْمَى بِمَا يَقُولُ صالح اتنا بما تعبنا إن كنت من المرسلين وقالوا يا صالح اتنا بما تعبنا فأخذتهم الوظفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الوظفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ذَٰلِكَ عَن رَّبِّهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ الناصحين. وَقَالُواْ تِلْكَ إِلهَاتٌ غَيْرُ آلِهَةِ ٱللَّهِ ۚ لَٰؤُ تُخْرِجُونَ مِنَ ٱلْأَرْضِ حَمَلًا ۖ وَلَا يَطَّعُونَكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ لَهُمْ ۖ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالًا ۚ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَكْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ كَمَا فَعَلَتْ بها من أحد من العالمين وروضا إذ قال لقومه أتأتور لتاحشة لا سبقت بها من أحد من العالمين إن كل مَا هُمْ إِلَّا ضَالِّينَ سُهْوَهًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْعُزْلَةَ سَهْوَةً مِّنَ الدِّينِ لَوْ تُبْدُونَ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَكْبَرُ كان جراب قومه إلى أنقوا أقربوهم من قريتكم وما كان جراب قوم يَسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ وَعَلامَتَهُ وَلَقَدْ قَهَرَ الْمَوْتَ بَأَنَّ جَيْشَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْغَ صرنا عليهم نظراً وانطلنا عليهم نظراً بنظر كيف كان كبد المجرمين بنظر كيف كان عقل لا ملأ ما أخاف من شعيبا، ولا ملأ ما أخاف من شعيبا. قال يا قوم أعبد الله ما ليس من إله وله. قال يا قوم أعبده الله. قوم قائد الغايا اكثر من بريئاته من ربكم فانكم كلي من ذا لا سابق شيء ماك ما تأشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا درقة ما تأشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يا لكم خير الله تَكُونُ انْكُتُمُ الْمُؤْمِنِينَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَفْعَلُوا بِكُلِّ صَلَاتِكُمْ كَالْعَادِينَ رُسُلُكُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا ومن به يتبعونها قليلا فتحسركم وانظروا إذ كنتم قليلا فتحسركم وانظروا كيف كان عاكبة المفسدين لَئِن كَمَا كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ لَقَاتَلْتُنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لا تؤمنون فصبروا حتى يحكم الله بيننا وَلَا تَكُونُوا <تصفيق> مُؤمِنِينَ فَصَبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا يَهْوِيَ الْحَيْرُ قومي لا غيرهم ما سلا فيد قالوا الا الذين كذبوا بربهم قومي من يومنا من ذا ذا والذي لا مخرج قوم يتيما الا لك وجود في ملتنا لن نخلد في الذل و كنا كارهين. قال آه. على الرجل من رجالهين. قد اذكرينا على الله كذبا إن غضنا في ملةكم بعد إذ نجان الله منها. آه. آه. تَعَيْنَا عَلَى اللَّهِ تَبِهَا إِنْ عُبْرَ فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّالَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونَ أي ابن علما وكعربنا كل تسليم عنا اره الله سكننا اره الله بنا كلنا ربنا تح بيننا بين قومنا ذي ح هو انت خير الفاتحين ربنا تحدينا وهيه قومنا وادي الحق را من خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لا ايرث اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخافرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخافرون فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 ونطحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي الضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا ثم بدلنا مكان السيئة في الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسأبنا الضرا و السرا دنا ما كانت سيئه الحسنه حتى عفا وقالوا قدما لاذا انا ضل الله ستره وقالوا قدما ثابا ثُمَّ رَاؤُ فَأَخَذْنَاهُمْ بِغَسَنٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَقَالُوا قَدِمَتْ لَنَا القراء من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وله أن أحلى القرآن من واتقوا لفتحنا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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياسا وهم نائمون وهم نائمون قوم الخاسرون فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها بَنَاهُمْ بِغُنُوبِهَا أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَسُوا مَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا بِغُنُوبِهَا وَنُطْبِعُ على فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها تلك القرى نقص عليك من أنبائها لقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا كذلك يغضب الله على قلوب الكافرين كذلك يغضب الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإمّا وجدنا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاتقين ثم بعثنا فظلموا بها ثم بعثنا من بعدهم موتى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان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 من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي تعبال مبين فألقى عصاه فإذا هي تعبال إذا هي بين ضاؤل الناظرين، ونزع يده فإذا هي بين ضاؤل الناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا. ساحر عليم قال الملأ من قوم برعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون فماذا تأمرون قالوا أرجل وأقاه وأرسل في المدائر حاشرين أتوك بكل ساحر علي، يأتوك بكل ساحر علي، وجاء السحوات فرعون قالوا إن لنا لا أدري إن كنا نح. والغالبين وجاء السحرة في العون قالوا إن لنا لأجر كُنَّا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّ لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا لما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بفحر عظيم فلما ألقوا سحر حينا إلى موسى أن ألقي وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفقون إذا هي الفقم ما يكفكم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يغول هنالك وانقلب صدريد تغول يبو هنالك وانقلب صدريد والقي استحرت ساجدين والقي استحرت ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاون رب موسى يَرْعَوْنَ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ قَالَ فَلِعَوْنَ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا فسوف تعلمون فسوف تعلمون لأقطع من أيديكم وأذركم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعيد لأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم أغطل لمنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون ما كان قم مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا, ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من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 الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمستقيم كيفه للمتقين قالوا وزينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما زدنا أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، فأنظر كيف تعملون؟ قال: أَتَرَبَّطُونَ أَيُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قَالَ عَتَّارُ رَبُّكُمْ أَيُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْ تخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل برعون بالسنين وهقص من السمرات لعلهم يذكعون فإذا زاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا زاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يصطيروا بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة يصطيروا صيروا بموتى ومن معه ألا إنما صائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا قالوا مهما تأثنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تأثنا به من آيات لتسحرنا بها. جا بي من لا ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل وظف ذابعا بما اياتي مفصلا فارسل ذَا رَبِّهَا وَبَمَا آيَاتِهِ مُفَصَّلَةٌ آيَاتٌ مُفَصَّلَةٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُدْرِنِينَ داروا وقالوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى لا لا ربك بما عهد عندك ولما وقع كشفت عن الرجلا نؤمن لك ولا نرسل ن معك به إسرائيل فإنكشفت عن الرجلا نؤمن لك ولا بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إذا أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فلما كشفنا عنهم إلى أدل هم بالغوه إذا هم ينقذون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبون دَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ قَارُورًا فِي يَمِّهِ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأوركنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ذَلِكَ الَّذِي بَنَىٰ مَكَّةَ وَأَقَامَ الْكَعْبَةَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائيل بما طبعوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون ودمرنا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ اللَّهُمْ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا يا موسى جعلنا إلى هن كما لهم آله قالوا يا موسى جعلنا إلى هن كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون قوم تجهلون إن هؤلاء متبهم ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أُغِيْكُم إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَنَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَا أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ ان جئناكم من انفي فرعون يسومونكم سوء العذاب وان اين يَطَّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُقَدِّمُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءٌ ربك عظيم، وفي ذلك بلا أم من ربكم عظيم، ووَعَدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَنَّاهَا بِعَشْرِ فتم ميقات ربه أربعين ليلة ووعدنا نوزى ثلاثين ليلة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 سبيل المفسدين ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ولما جاء تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا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 قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة فصل لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة مَا يَأْخُذُ بِأَهْلِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ جَنَسْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّ يَرُوُّ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا فَأَصْلِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّ يَرُوُّ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ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 وَسَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَأْتُوهُ سبيل سَبِيلًا الْمُشْدِلَا تخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قواه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له لم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يَرْحَمْنَا رَبُّنَا ربنا ولما تقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن يرحمنا ربنا ويغلقنا لنا لنكون من الخاسرين قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى أومه غضباً أسفاً قال بسماء خلفتوني من بعدي ولم وَرَبِّكُمْ عَادِلٌ أَمَّا بِكُمْ وَأَلْقَى الْنَاحَا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ وَأَلْقَى الْنَاحَا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء قال ابن أم إن القوم استضعفوني وجاء تُنُورُ أَهْلِي فَلَا تُسْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ فَلَا تُسْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ أَوَلَنْ تَجْعَلَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَا تُسْمِتْ بِيَ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الذين تخالفوا الاجل سيناولهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا إن الذين لقد الاجل سيناولهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا منهم بعدها وآمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بِغَمٍ بَعْدَهَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغضب أَخَذَ الْأَلْوَاحَ أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون أخذ الألواح وفي نسختها هدى رعبون واختار موسى قومه 70 رجلا لـميثاقنا واختار موسى قومه 70 رجلا لـميثاقنا فلمما فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من أتُغْلِقُونَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أتُغْلِقُونَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ لَا تُكَتُبُ ضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِنْ هِيَ إِلَّا بِذَنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأت فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون وَالَّذِينَ هُم بِآياتِنَا يُؤْمِنونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُم فِي التَّورَا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة <تصفيق> الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأموهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي بَرَاءٌ وَنُورٌ الَّذِي فِي ظِلَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي ملك السماوات والأرض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا يوجد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 تدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم فقطعناه مثنتي عشرة أسباط أُمَامَه، وقطعناه مثنتي عشرة أسباط أُمَامَه، وأوحينا إلى موسى لاستس. قَاو قَوْمَهُ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَأَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اتَّصَارَ قَوْمَهُ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَن بجست منه ثنتا عشرة عينا، بجست منه ثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس ما شربهم، قد علم كل أناس وَوَاللَّل نَعْلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَغَلَّلَ قَالَ كل لَكُمْ كُلُوهُ مِنْ قَرِيبِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أذقى له مسكن هذه القرية وقولوا منها, منها حيث شئتم وقولوا حطة وأذقى له مسكن هذه القرية وقولوا منها حيث شئتم وقولوا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون أَيُّ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ لِجَزَاءٍ مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حاضرة البحر إذ يعدون في السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت سبت إذ تأتيهم حيث أنهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه إذ يعذون في السماء. سبت إن تأتيهم حيدانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما إلاه مهلكهم لما تعظون قوما إلاه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لما تعظون قوما إلاه مهلكهم أو معذ. لِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ فَلَمَّا نَسُوا أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا وَمَا عَمَّنَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَلَمَّا عَادَ عَمَّا نُ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى من يتومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور الرحيم، وإنه لغفور الرحيم، وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم بالأرض أمما منهم. صالحون ومنهم دون ذلك منهم صالحون ومنهم دون ذلك وبلوناتهم بالحسنات والسنات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدمى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يأخذون ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله, ويقولون عرض مثله يأخذوه ويقولون سيغفر رَبُّ لَنَا وَأَئِنَّا لَمَرْدُومٌ بِذُنُوبِنَا يَخْذُلُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه ألم يخذ عليهم من الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحب فوَدَرَسُوا مَآ فيه وَدَاؤُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ تكون أفلا تعقلون؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموس. إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمثبون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذَلَّةٌ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَإِذ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ هُلَّةٌ وَنُؤْمِنُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا لِنُنْذِرَ إِنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ظُلْيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلا شهيدنا قالوا بلا شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أن تقولوا القيامة إن كنا عن هذا غابلي أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ أَمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولا عنهم يرجعون، وكذلك نفصل. صِلُ الآياتِ وَلَا عَلَّهُمْ يَهْدِي عُنْ وَأَذْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا مَثَلٌ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنَسِيَهَا بَلْ خَافُوا مِنْهَا بَلْ سَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ فَلَبَثَ مِنْهَا فَتْبَعَ لَيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ النَّهَاوِي وَلَوْ سُئْنَا لَوَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث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 أو تذكر يلها ذلك مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سَأَمَثَلَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ سَأَمَثَلَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بليمن من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون وماي لِلْفَأْلائِكِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنِ ادَّهَنَ مَكَثِيرًا مِنَ اللِّمِّ وَالْأَنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون قَاعِدُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك لله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسماء وَاَذِى الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُعَذَّبُونَ هُنَاكَ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ سَيُعَذَّبُونَ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ وَيَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَمَن رَّنَّ قَلْبُهُ أَمَّن يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ وبه وَالَّذِينَ كَانُوا كذبوا بآياتنا فاستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا فاستدرجهم من حيث لا يعلمون وأم وهم ليلهم ان كيدهم يتم ان كيدهم اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِطَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من ما خلق الله من شيء وان عسى يكون قد اقترب اجلهم وما خلق الله من شيء وأن عسى ان يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضل لله فلا هادي له. من يضل لله فلا هادي له. ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة ساعي أنا موسىها قل إنما المهاج د ربي قل إنما المهاج د ربي لا يجليها لوقتها إلاه لا يجليها لو إلا هو فقلت في السماوات والأرض. فقلت في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بعده. لا تأتيكم إلا بعده.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 أعلم الغيب لست كثرت من الخير وما مسني السوء ولو كنت أعلم الغيب لست كثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثنى قَالَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهَا قَالَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن ما تيتنا صالحا لنا كونا من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في آتاهما. بلما أتاهما صالحا جعل له شركا في ما أتاهما فتغلو الله عما يشكون فتغلو الله ع يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يسرقون لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن ادعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ما ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتمهم ام انتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صابتون إن الذين تدعون منهم هِيَ عِبَادٌ أَمْ ثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ مِّنَ الَّذِينَ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم ادقين الهم ارجل يمشون بها لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن علي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم وما أنفسهم ينصرون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لا يطيعون نصراكم ولا هدهم ينطقون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعون وتراهم يوم يهرعون اليك وهم لا ينصرون وتراهم ي فَوَاعِظْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن ثميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا فَقَوْمِ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّغْرِقُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُنقَذُونَ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولت بيتها وَإِذَا لَمْ تَأْتِنِ بِآيَةٍ قَالُوا لَدَتَ بَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إلَيَّ مِن رَبِّي قُلْ إِنَّمَا هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذقوا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول واذقوا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول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 انَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ لا يَ يست... يكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.